نسميها general disease ممكن تهيب لحضرتك ايه؟ كثرك اي كثرك تيجي من مرض اخر نسميه ايه؟ اي كثرك من مرض اخر نسميكم بل كثرك واضحة اوه عن هيبقى عندنا local disease عند ايه؟ عند جنرال disease تعال ناخد الامراض اللوكل اللي ممكن تهيب بكثرك قبل ما ناخد الامراض اللوكل فاقول لك مثلا لو انت عملك بيجوبك يعنيك اليمين هتجيب لك فأني يعني اليمين ولا في الشمال اليمين ط لقد يكون لك ان جميع لوكال اي تزيين يقولون ان هناك اي تزيين يقولون ان هناك اي تزيين يقولون ان يوني اي يلا جماعة ان هناك اي تزيين يقولون ان هناك اي تزيين يقولون ان هناك اي تزيين يقولون هيبقى هناك اي تزيين يقولون ان هناك اي تزيين يقولون ان هناك اي تزيين يقولون ان هناك اي تزيين يقولون ان هناك اي لو هيا عبد انسلاليسا في الاسكليبع بنتميه ايه؟ ايه؟ فادمين؟ عبد ربعة ايوه ربع. ايوه دي جنانتي فاضي انا عادي كل الحكسين محبول ييهو الصبح ايدي احجي بكل سلعة وثلاثة مروبيلات انا هتطول يعني انكتير من اللي ذاك الجورسي وثلاثة جنبها بروق ملك، ذا اللي لا لا بروق حي، على خاتم واحد أخ، كذا فيه حاجات في خدت على زي زي كذا خلاص، خلاص، عن بس المراض اللي انسه بس يسببها امراض داخل العين في امراض داخل العين بتعمل كاترك بتسميها local ipc في بعض امراض خارج العين بتعمل كاترك بتسميها general disease للقرافة اي كاترك بيانسه من مرض اخر بتسميه ايه complicated كاترك تعالى في الامراض اللوكال الامراض اللوكال اللي تعمل complicated كاترك قولك لو واحد عامل في القرنيه من تانيك الراتايت عامل في الاسكليره من في الرايت اي انترانيشن داخل العين هيطلع تكره التكره هتطلع من هنا هتطلع من هنا تروح للبن للنت وراجل يبقى خدنا اول مثال كيراتايت اند ايه في لو واحد عنده, عنده لا الله رجله كومه عنده مشكله فين يا جماعه في الانجل الانجل مزدودة. اذا الايكوال ده بيخرج يخرج بره وبعدين بعد ما يخرج بره من الاهلي بيجي النيو اكسس منين من الزينه اللي بيقول التوكسي دي برضه لو الانجل مسدودة هيحصل ايه في الاكو؟ تجنيس وده خطر جدا على اللين طب ليه؟ المفروض يا جماعه ان ده هو اللي بيدي البريشر تو ذا لين يتجدد ويجي غيره يتجدد ويجي غيره لو الاكو اتسجن انتوا اللي بتبت هيحصل ايه ان البريشر اوف ذا لين هيقل هيقول يعني يبقى العيان اللي عنده جلوكوم ازاي بي ديفلوب كومبليكييتد العين عنده جلوكوم وبيحصل له ايكوا تجميد فاما الايكواس يبقى ستاجننت ده يؤثر على ان الترانسفر اوف داتا ده ثالث مثال لو عنده الانفلاميشن في الايريس يقول ضغط اكثر من كده اللي هنا في الايريس ايرايت التريك في اللي بيقول ايريدو كلايت انا قلت اي انفلاميشن ده كده بيطلع إيه؟ طب استوب روح لنفسه بوضوح للنس سهله ليك يبقى الايريدو سايكلايدت بتطلع توبس بوض اللنس قولك اللنس اللي ممكن تكون ايه السبب طب احنا لما اللنس اتلخبطت كده لجلج ما هيكش طب لك فين اللنس الطغله كيتد ممكن يحصل فيها كومبليكييتد كاس زي اللنس المتلخبطه دي يا جماعه كل ما احرك يعني كل ما اللنس بتغوص فين الاير تعمل ميكانيكال اير أي انفلات <تصفيق> داخل اللي هيكمل انت بقى الـ i ايه؟ شخص تروح على قليلات الارضة عن Lens يبقى Lens اللي لك لك ازاي يحصل فيها كومبيليكيج كاترة؟ Lens الصابلات كثيرا هتعمل traumatic I-Raitis والـ هتعمل كثيرا تبقى يقول لي لو اللنس لا مش مش لك لك لو اللنس الصعبت لما كانها دخلت هنا اهو دخلت في الفيطر اولا اسمه ايه المرض ده؟ مش صابلات كثيرا بقى اسمه واللنت انتر ذا بيترا ات ويل لوز النودريت وهيصلك انا كان بيغذيان الجنهيك لا طب لما تخش جوه البيترا هتلاقي ايه هاده المشكله فيه النترش او يحط فيها طبعا كاترة يبقى انا لما تخش جوه البيترا ات ويل لوز ايه النودريت مثال كمان في بعض الأمراض في الشبكيه زي ما انت قلت غيرنا الجزء اختفى ممكن ايه زي الريتنا؟ سألكم بجيت كاترك امراض كدير بطر معه ده السلر يموت مينة بيحصل ده لاني ارتيه لا مش الريتنا، السلر يقولي متوصل بمين؟ بالكروي اللي الاحمر ده هي الريتنا ماشي كده؟ وقالك ان الريتنا يبتاخد الغذر بتاعها من اللي وراها الكروي وراه؟ بديها الغذر بتاعها ايه بتاعها ايه بقى لما الريتنا تبعي كده؟ من المتابوليزم ايه؟ ده مرض هنردد شواله في الشبكين اسمه RD يعني رد رتنا ايه؟ الريتنا ايه؟ 8 يوم كمبليجير الكافر ازاي؟ لما رتنا ايه؟ ايه ايه يعني بيعدت عن الحاجة اللي بتغذيها اللي هي مين؟ توقع الميتابوليزم وأيه يفضل الريتنا هي بيعدت عن الغذاء. فالميتابوليزم بتاعه يتحول الى اي اناروميك ميتابوليزم في, في النهايه بيطلع إيش؟ في النهاية بيطلع على اللبتك أسل، صح كلا؟ اللبتك أسل بقى يتفنسح جوالعين بيطلع من الرسمة يتفتح جوال إيش؟ يجي على الغالي بسيامل؟ عيروس؟ عيروس الزامل؟ ها؟ عيروس ها عيروس الزامل تكون بالكيد الريضه المنفصله اللي بتتشد شفنا طلع عجين بالملح حاجه قاعده زي ده اي اسمه مفكر طلع بدتين في بدل اكثر النهارده طلع ايه لكتبت. لكتبت. لكتبت. نفس حاجه زمان هنقول بعدين خلاص طيب الله لما نيجي ناخد الشبكية هنعرف ان في فلاميل بيعمل زي ما انا بنسب كده بيعمل بيجمنت الفلاميل اوف ذا ريتنا كاركترايزد by بيجمنت formation اسمه انا مش اسمه الريتوماينت يعني إنفلاميشن في الرئة بيج من توزع يعني كرات طارئة زواج بيج من تفويض شغلة زي كلها يعني ناخد حاجة أساس بيج من توزع هنعرف إن الإنسان تقع أي كومبليكيت كاترك إل هناك في المرض هذا نفسه موضوع لكن إحنا مش كل الناس اللي عندهم ريتماينت بيج من إن فيها أي كاترك وما فيش علاقة واضحة. أوكي؟ بيج هقول على في اسمه يبقى نايت طب الانفلاميشن اللي وراه في الكوريو اسمه ايه كوريو نايت طب انفلاميشن في الاثنين كمل بقى في تروح لفين ممكن من ضمن الأمراض اللي تعمل كومبليكيشن كتك مرض اسمه هاي كلنا مايوبيا بس الحمد لله لغالبيه يعني موضوع الهاي مايوبيا ايه هاي مالوبيت بيحصل كده لو انت على واحد نورمال ما انتش ولا حاجه الممر الأشعة بتاعتك تتجمع فين الاشعه بتيجي لو على عينك تبقى باراليل بتتجمع في دوت وان بلعن. بوينت اون كده انت ايه نورمال بص بقى على عين المريض عينك طول ما هو عينك هيتكبر بتكبر كده تكبر في الفضاء لما لقينا يا جماعه الخطا اللارجنت بقت الاشعه بتتجمع قدام الرزله مش عليها لما الاشعه تتجمع قدامنا فينا ست سكولز رايكم يا جماعه هي ميرال الموضوع متفق الاول عينك اكبر اوي ايه رايكم العين بيحصل لها ايه مع كل شيء خلاص ترش جميع الستراكشرز اوف ذا ايل ستريتش حتى بلاد ليدلز اوف هي كمان بتعاني من ستريتش ايه رايكم يا اولاد لو انتوا اتخلطتم وشديته كده يحصل ايه في الليون بتاع الخرطوم بيضيق صح يبقى لما مرض ليدلز اوف ذا ايل يحصل عليها ستريتش يفضل ايه الليون ايه الدم اللي داخل لهذه العين طيب يا كمل احبيت الكلام تحت يبقى العين اللي بتتغذى كويس صح يعني انتشن اوف ذا يعني النيشن اوف ذا لينس فيها بتديها طبسيها كومبليكيشن كاتاليز الانغاي وميوبيا الخلاصه العين عنده غاي وميوبيا اخبار السبلاي از وور بايد الاي اند وبالتالي نفس الكلام اللينس بتعاني من برضه من في الايه في الـ. في بعض القطارات الدرج الدرج لما نستخدمها لفترات طويلة تفضل القطار كده الخطارات طويلة تم على مينة مواضة على أشهر أشهر حاجة للستيرودي ولو انت قلت استيرودي بقص درج لان على القديم قطر استيرودي موتت يومين ثلاثة عبارة أسبوع أيام حميلت حاجة أي استيرودي جامل حاجة لان قبليه كلمة لازم لهم بـ قطارات كورتزول لخطارات طويلة بتاعمل كاتر بتاعمل كاتر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 локال <لوقت> استيرويد يعمل أكتر بولوكوم، وسistemيك استيرويد يعمل أكتر حبوب الاستيرويد. يعمل أكتر إيش كتر؟ استيرويد استيرويد كتر. كل هذه ممكن تعمل إيه؟ ان الكاتش يكون ثابو ملignant السيومر ذكي العين. السيومر بيطلع أبنورما نيكو لايف. من روبن الكم بالكيد الكاتش ممكن يكون ثابو إنترا أكتر في في من ملignant السيومر. أشمع ملignant السيومر كوالعين. في ملignant السيومر طلع من في ملignant السيومر طلع من الكرويت. اسمه ملignant السيوما نضرب ركتوم او المليجنا هناخدهم ان شاء الله بالمواضيع نضرب ركتوم او المليجنا من انوما بيطلعوا اوكسن بيطلعوا ميتابولايت بتروح عشان كده يا جماعه في الانفستيجيتشن انا عندي كومبليكيشن كثره نعمله تنار عشان لازم لو في ايه لو في ايه لو في شعط واضح انا بالكل كلها بتستحي يا اما ايه وصل اللينز توكسيد ايه في مشكله في ايه في ما قلتش يا مواضع ويقول لك ان لين يا إما فيه مشكلة في تبقيتنا بتاعتها يا إما إيه, إيه, إيه يا إما عظمين للحظة تكسل مهودة اللي أنا أقول فيه صح لا أقولتش حاجة تاني كده خلصنا الـ local code ما هي بقى الأمراض الـ specific الأمراض الـ اللي ممكن تجيب للعيان إيه اللي ممكن تجيب للعيان كاتتك أشهر حاجة بين عندنا جميعا يعني أيضا ضيابين ضيابين زيارة الجميع أمراض الأيئة على الذكرة مش بيعان الكاتر أكتباتك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 بس الكاترك في ده يحصل في سن 5 مجالبين يعني ده يحصل في ايه؟ عضرة ومن هنا لحد هنا يأخذ وقت الليل الماتوريشن بيحصل بسرعة يعني الكاترك ده حصل في سن صغير وغير الثنائي بس حصل في سن صغير شوية يعني انت في ايه؟ بري ثنائي الكاترك يبقى الثنائي الكاترك زي الثنائي الكاترك لذي يبقى ايه؟ وكارز أرير عند ماتورز رابل دي هلا؟ البريسي ما يكترك اللي يحصل مع السكر جزيء بريسي ما يكترك البريسي ما يكترك وشلون تسميه يكترك أوكيرز إيريا عندما هو ممكن يبقى إيه؟ ممكن يبقى ممكن يبقى صح اسمه النوع الثاني في الـ الـ الـ الـ الـ الـ لجاله روح المدرسه وما خدش حقه الانسولين طلعت جلوكوز يعني جدا في الدم والجلوكوز عالي في الدم ده يعني هنا كمان الجلوكوز فين في الكبد الجلوكوز ده في الدم وفي جميع البودي لو الجلوكوز على الايه الجلوكوز يدخل ولا لا الجلوكوز ده بنخش جوه الانسولين ده العضلات بتاعتها بتسحب الايه الشو من بره هنا 51 جرث لثوبيدينا تحت الانجو وتحت مين وتحت البصوره كبسوله اول لوح سفن المؤرض دي قالك بشبه كور الثلج سميناها سنو فلاك كده اللي بيجي عباره عن هيكل كذا بيملكي بس استرجوك يا اصول تحت البصوره كبسوله دائري لو انت الكذاات لعبت هتلاقي الكذاه بتبقى توتر ده خلاص خلي اللي انت كنت جايب فيه بيقولك ان نقر لي كينس اوف ده كذا في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 اذا وانت الاري المير السهولي. ماشي اقبال؟ الضيابين انت بيعمل كالنور مع الكتر. نعمل كالنور من الكمبيل كيت الكتركسي. بريس اماري و ايه؟ بسنور من ايك. هلو الضيابين بذات. لا امروك كدير و هتاعمل كتر. زي الهايبوبار سيودي. عادينا الفرار سيودي جيلاندر سعسينا. عادينا سيودي جيلاندر طبعا. اللي هو بده في النيك. ايه شكلها شكلت فراشة كده بطع الفضائي. الصيرويد جلان تريسينا أربعة برة صيرويد اللي في الاضطراب ده كمان ممكن عيال هو عنده مشكلة في الصيرويدين في الصيرويد مشينا نعلمهم برة صيرويد قرحي دائما سو الصيرويد ومخيفين قوي يشيلوا البارص لو و البارص صيرويد جلان ده يعني حتى لو الكلس نبض في يجيله دي انا نفسي كلها عندي عارفين. ايوه عنده كاله عنده عنده كده اساسه كانته عنده كده طب ايه لوجنسن بتاعته احنا قلنا ان في خلايا هنا اهو ما براميد يا استاذ يا جماعه البراميد يا استاذ دي بيتكون من كتير لنت فايبرز عشان البرامدة سيلز دي بتكون كتير لنت فايبرز محتاجه كلمه طب لو ما ديت بتكون فايبرز لا ازاي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 يعني لو واحده ست قاعده جوه بعد العمليه تيجي تزعق بيتكلم يا جوزي يا حبيبي عادي تيجي دعاء بيطلع حاجه جميله قوي الله بجد مشكله ايه ده يا جوز نومه دي ايه بعد كده احلى غطت الطبيب تقرير الجراحين ان يبقى لازم ناكل بلطف انا بعد الليل ده اه اه يا جماعه اللي فاكر بالك ايه ده على الالمين ده على مين اه ده كان ده بيتكلم على فكره ماشي هيوصف ايه ولا ايه بالظبط نازل مدونين راودين بانو انستفوت بيجيلهم ظمبريكيه بتاعت الري ميكانيزم واحد عنده ديدان في بطنه في بطن دي انيميا طبعا يعني انيميا الانيميا يعني في مشكلة في النيشن في كل الجسم يعني في مشكلة في النيشن او يعني هو مشكلة ثاني في بطنه يعني الناس المدونين تجيرون إيش؟ تكون من في الكاثر بعض بقى السيسطينيك الضرب لو خدتها تعمل كاثر زي الستيرويت الستيرويت بحث النور بينه لو الوجهة في السيسطين الارغوط الثانية بعض الأدوية يعني لو خدناها تعمل كاثر الارغوط ايه؟ ناخدوه الخروف النساء؟ تخدوه في النساء؟ الارغوط كنا نستطيعوه في النزيف في دراعة الولادة نستطيعوه في البصة ورصة عمي البازوكو نسترجعه الخاضية. بيعمل البازوكو نسترجعه من طرف بزر السات في كله. فايج على طرف بزر السات في الكرة في يفعله من زيديو. على العين كمان يفعله. فان ندشة العين. ايل وندشة من تاع اللي بيعمل اللي ده نورمال ده إيه؟ ايه مضر بالشرك يا ريت نيجي على قد الايه الكثف ماشي هذا الرمي في بعض الار اديشن العيان لما بتعرض لها بيجي له كثافه تديني الإكتري. انت ليه لزغيره ال دي اكس ري والانترابيت زي العيان هتعرض عرض ري واحد لا الله عنده انتراوم لما جينا في قررنا نعالجه بالاشعاع الاكس ري اكيد الاكس ري الديومر مين إلى إكس إكسيليج لما تقدمتوا عينك أنت راح عن مر أو إم فرايد الناس اللي بيعانوا بالإم فرايد ريد لازم تعرفوا موتان قديم عيب ماشي لما تيجي على عين العيان العيان يا هل تأتي طب إيه ميكانيز؟ هديجي على ال... على الضواجة وعلى جكره كثرة تين له اسم اسمه كثرة صانعي ازوجيه اسمه جلس جلس لا هلالف مش اي كثرة بحصل اسمه اسم كثرة صامي ازوجيه بحصل ايه كبير؟ يقولك ان الامفرا ريد ريز اللي جاي من بره ديه الامفرا ريد ريز على الكبسول هنا وتقشرها وصلاك الكابسول تتقشر صح؟ ومن يو... إيش يساعد كسور ده يطلع يخاف يشيل؟ 이게 뭐냐고? بال إيه؟ يشيل يحصل glucoma. قالها إيش يقول؟ صح؟ نسميها إيه بع؟ نسميها thrombocytopenia glucoma. thrombocytopenia glucoma. و transit thrombosis إيه؟ سود نقول thrombosis و سود و بعدين ك glucoma صح؟ يبقى يحصل يحصل تدريج و يحصل اسمه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 بعض الأمراض كل شيء باللعب عاجز زي الكريتينز، الهايبرسيلوديس إف. أي ايوه عنده السيلود مش شغال، واحد كبير بيسميه هايبرسيلوديس. طب واحد هاند السيلود مش شغال وطريز. الكريتينز. ستين ألف ريال. نفسي حق. من غولرز العلم الغربيين اللي أعلن عندهم جلستو زمية عندهم جستشنسي أوبلاكتيس إنزاء. يا مرضى الجيرس اللي يلعب عه إيه؟ كتر. نفس عندهم التوريك درماتي. اثنينين على السكيل درماتي عندهم ما علاقه السكن بالليل ليه ليه اللي في في علامة. علامة. ليه قلها؟ ليه قلها؟ ليه قلها؟ ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه في علاقة هناك علاقة ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه يعني ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه كذا دكتور، مكمل ملانين؟ أزاد نصف ملانين؟ لا خمسة جنين؟ أزاد نصف ملانين؟ أزاد ملانين؟ عشرين جنيه خلاص؟ أزاد ملانين؟ <تصفيق> لا ولا 20 جنيه 20 جنيه حقق عين جنيه 20 جنيه من كده اخري كده اللي عنده يقول اخري كده زوجه <تصفيق> التوازين زوجه ما حد محتي يجاوه بعد حد محتي يقول، قول يا عمز اول ما اقول انا اقول اقول اقول ما اقول اقول اقول من اقول اقول اقول ما اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول اقول من اقول اقول اقول من اقول اقول اقول اقول اقول <تصفيق> أول أورشين، أياك الله. أنا نعم أنا أول قيس. أنا نكتبي أنا نكتبي إنساني صادق نكتبي. اللي كان والليز الاثنين أكثر درما من أورشين. اللي كان الاثنين درما من أورشين. الحمد لله أن الله. الحمد لله. لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان القلب ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت دي مش, <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مش, مش ان يعني ان اردت ان اردت ان اردت مش اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت كده اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت انا مش راكنه في طاوله واحده لا قاعدين مع بعض يعني اي مش فاضل اهو غلطان تصحى الضوء تمام نبدا العيان بقى ادي العيان اهو اه انا بقوله انا هخليه نفس الوقت يديني نفس الغلطه الكبير طب انتوا عارفين او ايه طب <تصفيق> ليه يا دكتور انا كان عندي ليلان وجونا كنت بتعرض لي ادي عندي مش عارف ايه هاديني ايه هيد. هاديكي بوكسه ده العيان معين ولا اي زم اي جنرال يمكن نلاقي المرض لما نحضر هو ده ونيجي نفحص اللان هناخد دانه من ثلاث نقط اخبار الكتركت بقى كمبريك الكترك اولا ان الكومبريكيتس كارتكس دايما يجي ينوم فين في البوستيرو كورتيك مش في الانتيرو كورتيك دايما يبقى بوستيرو كورتيك الاحتياج دي لها تفسير كان انا قولنا ان بتاعتها كده يا جماعه الانتيرو كبسول بتاعها سج والبوستيرو كبسول سن في حاجه كمان في قدام اجيتيريا في ما مفيش ورق اجيتيريا اذا لو في توكسن حوالين البنت التوكسن تخش منين اسهل من الورق هل تخش من وراء أسهل؟ إيش عن فين يخلون في فان؟ بصيور تعال يا ريس الابيس الأزمان يخلوه ليش كترك في بصيور كورت ان البصيور كان بصول ثم ان مفيش وراء يبتين فالتفصل تخش من وراء أسهل لا خلاص ناجد؟ تشعديمش برهم البصور نادم؟ تشعديمش برهم البصور نادم؟ لا لا اخي أنا جماعه انا عارفه شو هتعمل صوت يا جماعه يبقى البصيور <تصفيق> <هل تشوفك؟ تصفيق> كورتي كاميرا بقى عايز البصيور كورتي كالجهازك لما تشيلك اللينزون دي في ايديا كده بص عليها من ورا بص عليها من ورا كده هبص زي الكاميرا تعاوزه هو مكانه البصيور كورتي كان شكله ايه شكله بيقدر الشكل صار ليه تقابل الدوكتور عايز من ورا ايه انا ايه وتخش الدوكتور ده الحته اللي هنا لقد تم ده من الممكن ان تصويرها من يعني ان تصويرها من فيها ان في من الممكن ان تصويرها من الممكن ان تصويرها من الممكن ان تصويرها من الممكن ان تصويرها من الممكن ان تصويرها من الممكن ان تصويرها من الممكن ان يصويرها من الممكن ان يصويرها من الممكن شكل يصويرها من الممكن ان يصويرها من الممكن ان يصويرها من الممكن يعني دي إنه <تصفيق> يعني ثلاثة السوشل كاترة الاول مكانه لما كانوا فين؟ المكانوا فين؟ بصيوتر شاكله روزيش ليه؟ الثلاثة لما نجيب خشها من اي حاسة فين اي قضع حاسة بصيوتر من السوشل فاكر السوشل ازاي؟ يطلع الكاترة بشبه السوشل يعني اول حاسة ستتصابت الكاترة لان السوشل انا قضع حاسة اول حاسة داخل منها ديش؟ التوكرة يبقى ده الجاتر سدر ستور شيب ده بشكل الصدي بدليشن اوف ذا دوتس اللي تترجمت يعني ايه هي ستور شيب في حاجه كمان ان الجاترس بقى بيبقى مش حته واحده ثبت وتطلع كتابه تلاقي اسمها الوان كتير قوي شايفين كتاب عامل ازاي بطريق جاتر مكتوب متعدد الالوان جاتر شول بولي كروماتيك لاستر جاتر متعكارين كتير فيه ان دي مكتبره كده بيقول لك اصل الجاتر ده يا جماعه يبقى حضرتك هتفضل وبالتالي كدره كلوفي بتيجي كدره كمدور زي ما انا عامل كده بيجي ياخد على الكدره ده ده بوجود الكوليسترول هتعرف الكوليسترول ده ده اني ديجنشن؟ هايل ديجنشن امال خمسه واحده من الكاتل شل وبص عليها مش بلاقيها في دم بلاقيها عامله حتت سكر يعني بلاقي حتت الكاترك عباره عن مجموعة من البريزمز البريزمز اللي دي عن كوريتور دي بيقولوا ناي دول الكاترك من كاترك ووشول كاترك بيبقى جرانيولر ايه رايكم بقى لما الضوء بتاع الجهاز بتاعه بتاع الزيت يقع على على حته كاترك الجرانيول ده حته مليانة مليانه مليانه 20 بيريز يصل ايه في كاترك الدكتور بيحلل الالوان الصيف دي الدنيا بتظهر يبقى كاترك بليز لمعان متعدد الالوان لان الكاترك هنا عباره عن جرانيول خلاص؟ لأن الكتب تعبارها عن شيئاً كونيش قلنا حصل غيران دي جنيشن إذا يا جماعة بعد شوية أي غيران دي جنيشن بكتب وبيعمل إيه بعد شوية؟ كانت ماذا يا دي جنيشن؟ تبصت اللينس كلها بات ماذا كانت تباً بات ولكن اللينس يبقى شكلها تيوكي وي شبه حكس التبشير أو شبه حكس الجبر يسموها ككراكسة جبس يوم جبس يوم شبه حكس الجبر أو شبه حكس التبشير أه.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 فده معطل النت كويس اه طب اكمل جميل جميلك وتبحث الاير انت بلاي اير تبحث الانجل إنك انت تراك الطلبه دي بلاي ايه بلوكوب يبقى ابحث النت والاصباعيت اللي الاستراكه اهم حاجه عندي الريجن انا عن طريق الريجن عن طريق الهجل. انا عن نفسي عن طريق الريجن اقعد اعرف الكاتن ده كومبلكيت ولا مش كومبلكيت ليه لما انا انت لا اي في الدنيا احطه الاقي تعمل كده ده مضاعف دعا المضاعف دعا المدران 6 في 2 لو الكترك دا كن بالكاترك هشتاقي الفيديا مثلا ليه إيه؟ جدا دائما يلاقي الفيديا يا جماعة لماذا؟ زيان تأكتبكتب هلاقي الفيديا أقلل من ما أنا متوقع ليه؟ لأن الموضوع دعا المضاعف دعا اكتباتي زمانة اللي موضعت الزيان ضوافت مين كمان؟ يبقى الفيشن قليل قوي لأن الموضوع هو موضوع كثرة كثرة تبعان في المشكلة فيمت في الريدن معانا كثرة تبقى في الريدن هل فقط النظر قليل قوي إن الكثرة تورا مش قد تقمونا كلما الكثرة تبقى وراء قريب من النقطة الركزية اللي اسمها النودة الجوريز كل ما يأثر على الفيشن إذا القلاص الفيشن يبقى كويس ولا أقل من ما انت متوقع أقل من ما لها متوقع مكان ده عملنا معتبارات شبكية أنا نستعمل عشان أكية أقطعه، قال ليه؟ قال ليه؟ قال ليه؟ إيه original function is is معقولة جدًا، صحيح؟ قال ليه؟ the original function is هي تطلع بإيه؟ لين عمله توضير؟ شومر هذا. ها عشان نستعمل اللي ما فيش إيه؟ شومر وعمله original function is تنطبق؟ نعم. وين عملنا original function؟ لو رأيت لو خلاص له أنا أنت ساملك عملية خلاص أرى هذا مهم لأو ينزل أقسام من على الشبكة. أخلوا الشبكة وأو يبدأون يعاملونها. ماذا نورح؟ نعمل عليها بعض الشيئات. شو؟ شو؟ فبعضنا. إذا هو مهم لأو أو أو أو أي؟ أو أي؟ ينتبه مهم ينتبه. ماذا بيشيلون عليه؟ أنت راح نعمله. هو أنت في بعض الناس ضعيف. في بعض الناس ضعيف. ولا بيعتلوه؟ أروح إذا بيعتلوه.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 كلا انسى تيجيو البروجنود بتاعه ديالي البروجنود الغير تكمل مشكله اننا نرسم اذا كتر سهله او كتر سهله لا لا لا لا لا لا لا لا لا والله لا لا لا لا als je Nee, gaat erbij? Kunt erbij? Kunt erbij? Kunt erbij? Kunt erbij? Kunt erbij? Kunt erbij? Kunt erbij? Kunt erbij? Kunt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 هل تعرفين عني دواعق وبعض تحنك هل تستخدم بس تحديني زرق بقى تحديني زرق تحديني زور على حصف يعني الكترك لو على حصف السرق الكترك في العلاف. يعني لو وستاذ قايليته طايلة انفلاميته مبعا يتعرض اول حاجة لو ضاع ايديتو سايكولوجي اولا لما النوع العين العينين الكدره تبقى فيه انفراميتس في العين لو فتحت هنا دي تشير الكدره ان هي هتزود الانفراميتس اتابوز الدنيا طب وبعدين نعمل ايه في في اوبشن في انفراميتس غير الكورتيزون اديكورتيزون الاول لحد ما العين تيجي تكبر ده لو العين دي خف على طول طب انا اعمل ايه ولا لا بره استنى كام شهر دي خلال ال 6 انا بدي تي من مش يبقى واسدها ست تشهور كيفت لي بيديو افتح العين بقى مقلال ما تشهور ميقول اخوصه ليه الكهد عجبوك انا هيقولك وانت داخل تسوقك بالايرس بمطاب بطالة تعمل بل تعمل بالايران لو انت داخلت وخكيته الايران وانت داخل تعمل ايه بقى تعمل وانت داخل الشي اللي عملتك وانت داخل ترجع الايران بسهور تعمل ايه نعمل العملية under umbrella او under cover of infusion يعني قبل العملية تجيله سيرولي أثناء العملية تجيله سيرولي بعد العملية تجيله سيرولي خايف من ايه؟ من الرجالة انت قفت في ايريس يبقى اول خمليكات اكتب و ايريس نعاجه ارس الاول معلين نستنى؟ يسشهور معلين نعمل العملية انضر انبريلا او سيرولي او الحاجة السابق اول كاتب اكتبقى سابقه انت فيه مشكلة بالانجل في يعني فيه فيه دلوقتي في ايه دلوقتي؟ رجل رجول الرجل قديم تعمل ارض ونجدون ديوز تعمل كتر فانا هستخدمنا فضيات بكده ففي الزامن من بلوكومة تعمل كتر هكتوب بلوكومة فاين؟ انا كده انها فيش كتر تنشيل ايه؟ الناس ونجدون بلوكومة نزيلوا شوية حلاجوا خلاص ماشي؟ الرعن القديم يقول لتخش اعمل عملية بلوكومة الاول وبعد ثلاث شهور تخش اعمل عملية تانية اعمل عارف ايه؟ كتر زمان كانوا يعملوا كل عملية لوحدة يعملوا عملية البولوكومة الأول بعد ثلاث يعملوا عملية كاترة أكثر ثلاث؟ في هنا يا جماعة دلوقتي قال العيانة هنا أنا بخش نعمل عملية البولوكومة منين؟ من؟ الأنجل المزودة هل تعلمين بعمل؟ باجي روح فكت الكونجبان طيب أروحي هو فاتح أنجل جديدة من يعادل منها؟ لأيه؟ فتليقوا سيعادل هنا كذا؟ فتحول حول ساحتة لأيه؟ طب <تكترق> كلزا <حسة> اللي بتحول <تكترق> <تكتر> تحتها ايكوال دي بتسميها بلب بلب او جلوكوما وبرين طيب انت ازاي في الحقيقه بتلاقي العيان كده مثلا هو بلاقي كده اهو فاق ايه فوق وتحت اقل بليب خلاص طب احنا عملنا بقى لها شهور قررنا نعمل لها المفروض عمليه الكاتك انا باخش من هنا برس. يسوك في المكان. إذا أقولك تخش من هنا برضو هتأمل ايه؟ فتباقز العملية القديمة ستأمل ايه بقى؟ في العملية ايه بقى عجم اثنين، لو دي النوت كده لكن عندما نيجي نعمل الكتر، تخش من هنا بقى تأبتح هنا وخش هنا من هنا تخش من ايه؟ من لترى البرضو، فتخش من هنا من نوتها الباقي تبقى لما نيجي نعمل عملية الكتر، نخش ايه بقى؟ نخش هنا من لترى الانسجن أو تسميه تمبرن انسجن، لماذا؟ <تصفيق> بسيطة مخصش في المكان اللي ايه؟ اللي في ليه <تصفيق> بقف بلغوما قبلش تاني ولا ايه؟ تاني <تصفيق> انا هعمل عملية ايه؟ عملية بلغوما ايه مش بقفشة بسيطة مقوله ما ايه؟ عملية كتب. اعملية كتبت هخصوا من نفس المكان هضبوط العملية الاولى ما مخصش في عمد الطاعة اثنان من اللترة اتوارد وفي ايه مش انت اعمل ايه؟ هاي دي كتبت خص من اللترة او خص تنم انا شارك ايه اضاف حاجة مش عايز خلاص. اوكي أتكلم... ده رأيي القديم دهي الاحسن لك وقال لك قلت انا دلوقتي بعمل ايه اول هتخش تفتح هنا خش تعمل كبس 15 خلاص خش هنا يا كابتن انت دلوقتي انا عامل ايه من يعني خش انا عامل جلوكوز وعامل الاثنين مع بعض نفس العمليه برامج عمليات مكمبايند جلوكوما اللي كترت يا دكتور انت مش قلت لنا ما نعملش عمليات مع بعضيها <متصفيق> في العينين دي العين دي ولا العين دي لكن انت بتاخد العين دي عامل فيها ثلاثة 4 عمليات عصب براحه هي كده كده مفتوحه بايظه بايظه اه كده كده مقفوله بايظه بايظه ايه الغريب تعملوا كومباين خلاص دي بقى هتعرفوا لنا قلتوا ده مين عامل مين اللي لا على <تصفيق> كترك الاول طب العكس عامل لي علاقات الموضوع كثرك ومركوبه مع بعض افرض العكس هناخد مثال فاكر العيان اللي اللمس بتاعه بتتملى ميه اسمه ايه ده انتو مين ده كفتين يحصل صح هنا مين اللي عامل مين ان اليورنت كثرك هو اللي عامل البروجو نعمل جوجل اوبريشن ومش انا مش عارف طب طب هو ده اللي بتروح ده عليه هو الكلام برضه لما نشيل العدسه دي يبقى خلاص يبقى نعمل لينز ريموف هنشيل الايه لينز هو ايه بقى اكتر ايرجنت يا شاطر ده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 ولا حتى من الأول قال لي لان انت طالع ما لو خاطر ليه انا دي عمليه ايه ااا طيب يا جماعه ممكن اللي عامل الشرطه دي على طول الدواء عادي جاي ده بعد لو اللي عامل الكده عامل لك كارتاي مرضى عامل العيال مرضى الاي اس ترش بقى يعني الغضره دي, دي, دي شد جدا مش بتستحملها شد مش بتستحملها حاجه شدة صح يا جماعه ده الاي اللي قلنا كده ودي الزنيود الزنيود دهكب في كده بيقول ان الزنيود في اللي عنده هاي بايروبيا عامله اعمل اي عمليه اعمل العمليه اي وقت انت عايش. بس المهم من العمليه بليز ما تعملش انت ركبت ولا يعني انت انترا كابسول احنا وترجعي لي انت ايه مش هتاكل مره لو انت لقيت اللي مرة واحدة مره واحده الزونيلز ماسكه الريتنه وبتديني حاجه قوي قوي قوي قوي ممكن يحصل قعدي يا ريتن ريتنشن وانتبهي خلاص انا هعمل عمليه بالهاي مايوبيا ما تعملش شد على الشبكية لان الشبكية اوريدي ضعيفه في العينين دول يعني العين دول الشبكية بقى بقى مش تو الشبكية بتاعتهم ضعيفه مش بتتحمل الشد عايز اعمل العملية ما بتعملش شد على الشبكيه. تعمل ايه مش ايه نعمل الاكتراكسول، كاترة الاكتراكسول، مش انتكسول يعني ايه؟ فكش كلاهات اح كاسول، او كاسول جوه يبقى لي كبسول فاضي اذرع ايه هو الكاسول الفاضي على كاسول انا عملت من غير اي اتراكشن على دين عرضنا يبقى لما يكون العيان عنده رائع ميوري، او كير اشبكية هنعمل الأعمالية اللي هاذ نو اتراكشن، امتاليه داقلية مين؟ الاك طب العيل اللي جه بقى يلا واحد عنده ريجنال ديتكشن ففي الريجنال ديتكشن ازاي بيعمل كاترك كومبليت كاترك اقول لك الشاب ده رجع مطلع ايه لا ايه على الاي مع اني قايل له يروح يطلع سورس ايه العين العين العين اول ما يجي لي الريجنال ديتكشن فده الريجنال ديتكشن مش حد عمل كومبليت كاترك له انا قايم الحاله لقيت هو ليه يعملكم بالكيام الكاتر بس يا جماعه بناخد لنا مثلا مثلا ططور ها تكون الريتنا المنفصلة دي ماشي في سبعه موت كومبليت بقى خلاص عاد لها رجعة لما يكون عندك الريتنا اللي بتكش اول يوم حتى ما يعني بالكتير اول قدامك اسبوع وترجع الريتنا بكده ف من الريتنا دي خلاص يبقى الريتنا اللي تقوم بمجراه الكومبليت كاتره دي منتظره من ايه برضه. تعمل أطلع عنديوكو بعد شوائد طيب لو العيان يا جماعة 1 يعني العين التانية دي متشالة مش, مش موجول وعنده ريس انا بزتات شو بيست عامل كومباليكيت السبب انت خلاص هود دي جانت عاملت بقى خلاصة شامل يا خلاصة لو العيان 1 اي بيشان ثلاثة ويبديلو فرصة لما عندهم العين دي شو خلاص تقوله هود ايه الفرصة دي نحنكوش اشير العين الليه وبعدين نعمل, نعمل اكسب نوريش تركزي اي حته في حتة مكانها ليك سليمه لو لقيت الحته دي تاليمه ارجع ايديها مكانها تاني والحته دي تفضل زي ما بس ما بنحبش ان ممكن احسن ما ايه الاحسن ما ميه؟ يتعمل هو يقول لك طب دي ما انا الفتره واحده اللي ما كنت تعمله هيشوف بيان موجب ودي كام على كام مثلا 6 على 6 اكيد ان هي موجوده ثمانيه يا جماعة؟ يبقى لما يبقى العيان وان ايد ازاي نديله فرصه نعمل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 Has it